أَبْرَمَ قَوْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة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 فير لكم ذنوبكم ويدخنكم جنة تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَى تُحِبُّنَّهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة